بعد ما ظ ل صبر فيني ولا ظ ل ت في ع ي ن دموع بعد ما انتوا تركتوني و جفيتوني بدون رجوع م دام انكم حرمتوني وصرت بكل شي ممنوع حرام سنين بعتوها يا أ ح ب ا ب ي حرام سنين بعد ما صبر فيني Fait tout, ou,「まだ見つかるよ」